مدى الايام سيف الحق طويل مدى الايام سيف الحق طويل مدى الايام مسروج اللا صايل وشمس طلعت وشمس طلعت والكل يدري وعدروب العز فرقنا Well, it's past seven years